بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرطات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أي مالكم والله مولكم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 قال لبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائم بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا قووا وأهليكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا تَذِيرُ لِأَوَّلٍ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبُوا يَرَى اللَّهُ تَوْبَتَكُمْ أسار ربكم أي وكفر عنكم شيعاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا فِيقِين وَغُلُضَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ضرب الله مثلا للذين كفروا راءت نوحا وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين